يقول الضيق بالدنيا بكبرها من معابيس الوجيه. <تصفيق> الوجيه وهذاك لا منه تبسم شفت للدنيا طرف مني وليه احببته و ه حبني منه وليه من غير لا انا اعترف ومن غير لا ه يعترف ليه هاتحاكي وكل ابوي يعرف غ ا ي ة كل بيه اليافرح افرح ودمعه لا ذرف دمعي ذرف اغليه يعني اعشقه, اعشقه. يعني أ م و ت فيه يعني انا ميت مع عشقه ومرتبه <تصفيق> أعشق ت الشرف ميت و يعشق والسبب ما فيه داعي اني احكيها الغيد فالدنيا هواه وهول حالها محترف الشام خ ل ي ل ق ب ل و ح ظ ن يديني في يديه تراعدت فرايصه بالغنجه و ت ص ا ق ا ل ترف أ م ش ي معه من غير لاينه لا و ل امشي كيفا ولاي ن يجرفني عيوني وانجرف إن حيث ما أغمض م قال لا معه من غير لاين أ ولا كيف وليه من حيث ما يجرفني أ غ م ض عيوني وانجرف إن ق ان ل لا أقول لا إن قال إيه أ ق و لا م يعرف م اقول ما、عارف. ما ماnem ما أرى أرى أعرف إن ا لا ل أ ق ا لا إن ق ما عرف م اسمع ما ارى ما ارى ما اسمع ما اعرف اللي يعرفه ان ي ي ب ي ه يتجمل ب ي و ب ي ه وكان العدل في صدته س ج ن ي اكبر منحرف يغفر لي الله والله يديمه ويرحم والديه علمني ان بعد م ا ك س ه حاله صدق ر ه